وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا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 ربِّ فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنّا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولائك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا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 لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا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 ليعلم أو قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصل كل شيء عددا.